لا يَسْأَمُ إِسانَانُ مِن دُعَ إِخَيرِ وَإِم مَ السَّهُ الشَّرُّ فَيَأُوسٌُ قَنُوطَ وَل إِن أَذَقنَاهُ رَرحْمَةَ مِنا مِم من بَعْدِظَررَّ أَمَسَّد لَا يَقُولًاه ل لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيظ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ فرطمن ابلمی فی شاقی سن آیا فیل آفاک ن أَنَّهُ انہ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لَ مَا فيِي السماواتِ وَمافِي الأررض وَهُوَعَه العظم تَكَادُ السَّمواتُ يتَفَ الطَّررنَ منِ فَوقِهٍَّ وَمَل إكَةُ يُسَِّحونَ بحَمدِ رَبِّهِم وَيَسْتَغْفِرونَ لِمَن في الأررض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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَانِ وَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ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 اللَّهُ يَجْتَبِي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 أهواءهم وقل آمنت وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 ولدی نوحف اللہ داخبت نیند رب ول گوہ ادا شدید اللہ الزی التاب بلحقی المیزان 12. وما يدريك لعل الساعة قريب 13. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 14. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد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 ام يقولون افترى على الله كذبا فإن يشئ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه علیم بذات الصدور وهو الذي يقبل 129. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 110. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله 111. والكافرون لهم عذاب شديد وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ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 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ نَرَاقِدًا عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن حِصَانٍ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 وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 وسر بدی فلا مل سب سب الدین حق الابن علیم وبرفر کل ازلبل مین لڑ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 اللہدی جا مِنَ لبی نزل مسم قدریم فرنابی بلدتم میتا کدا لون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 وَتَقولُوا سُببحانَ الذي صَخخَرَ لَنَا هذاَا وَمَاكُ لَهُ مُقرنِين وَإَِّ إِلَ رَبِّنَ لَمُن قَلِبُون وَجَالوا لَهُ مِنْ ععبَادِهِ جُزلاءى نل کپور مخلوق اصف بل بنی و ادا بشر احدہر رحمانی مسلوں ول و جس ودو کویم أو مَن يُنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وقالوں بد نا الرَّحْمَنُ مَا ہوں مَا لهم بذلك من علم ان لائ خروس ام آ تئی نا ہوں کتاب قبیل ہی فہم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 قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْشِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمْ متاب لین الح متم باقیتم فی آقیلا الہوم یور جون بل متوح جاءهم الحق ورسول مبين فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر واننا به كافرون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 ول اک مت عل نال میف رحم نیلی وَمَعَارِجَ سُفم پیبتی مری جا لبو سور التکی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 وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ اَمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ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 وَلَمَّا آسَفُونَ انتقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ مَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ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 ولا إنه لَكُمْ تانہ کم آدوم میرا عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة لأبين لكم الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا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 بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا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 لقدلَقدَدْ جئِنكُم بِالحَقّ وَلا أَكثَرَكُم للِحَّ كَهون أَم أَبَْمُ أَمرَ فَإِن مُبِمُون أَمْ يَحسَبون أََّا لا نَسمعُ سرَِّهُم وَنَجوهُم.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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ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 فِيهَا فيها يفرق أَمْرٍ أمر حكيم 125. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 126. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 127. رب السماوات والأرض وما بينهما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 فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون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 يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّ مَنْ تَنقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ ترجمون.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 وَإِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ 12. كذلك قَوْمًا قوما آخرين 13. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 14. ولقد نجينا بني إسرائيل من مل فراؤں نوں کا نل من المصرفین والم من العتی ما فی بلا امین ان هؤلاء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 أَهلَكْناَهُم إِهُ كَوا مُجرمين وَماَا خَلَقنَ السَّمواتِ وَأَْضَ وَماَا بَينَهُمَا لا غبين ماَا خَلَقنَاهُمَا إِلَّا بِالحَّ وَلاك أَكثَرَهُم لا يَعلَمُون.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 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم قذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لوق ان کے انت لزیز ال کریم ان مکن تم بھی تم ترون فِي فی مقام امین فی جون یل بسون سندس وإستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور نعین يدعون فيها بكل فاكهة آمنین لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّالِ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا إِتَّخَذَهَا هُزْوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ وَمَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ اللههُ الذي صَخَرَ لَكُم الْ البَحرَ للتَجرَْفُلكُ فيِيهِ بِأَمْرِهِ وَلتَبتَغُومِ فَبْلِهِ وَل عََّكُم تَشكُرون وَسَخخَرَ لَكُم م فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي الأأَرضِ وما جَم مِنْه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 إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ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 س أَمَا يَحكمون وَخَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالأَْربَ بِالحَقِّ وَللتُجزَا كُلُّ نَفْسِم بِمَا كَسَبَت وَهُمْ لا يُفْلَون.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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 صدق کلہ العظیم